لَمَّا أَنْجَا الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان الشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي نطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم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 وَمَا كُنْتَ نَدِيَهُمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يمكرون وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ